ابن حسين الفعر نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الدرس الثاني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله بعد, عن بعد, بعد أن حمد الله وصلى على نبيه ثم قال وأن ترزقني العلم وأن توفقني للعمل وتبلغني منهما نهاية السول وغاية الأمل وتفسح لي في المدة وتنسأ لي في الأجل في حسن دين وإصلاح شان هذا بسم الله لما درج عليه العلماء رحمهم الله من الدعاء في مقدمات أعمالهم وتأليفاتهم العلمية وهذا أمر مطلوب وهذا أمر مستحسن أن يبتدي الإنسان عمله بدعاء الله سبحانه وتعالى والاتكالي عليه ولما كان الموضوع هنا موضوعا علميا ناسب أن يدعو الله تبارك وتعالى بأن يرزقه المكنة في العلم وأن يوفقه لثمرة العلم وهي العمل فإن العلم بدون عمل لا خير فيه وثمرته كما يقول العلماء العمل وقد ألف كثير من العلماء في ذلك ومن الكتب المؤلفة في هذا اقتضاء العلم العمل وعندما يكون العلم مجردا فإنه لا خير فيه ويكون حجة على صاحبه ولذلك فإن كل إنسان مسلم مطالب بأن يدعو الله سبحانه وتعالى لتوفيقه لهذا الأمر الهام وهو اتباع العلم بالعمل ثم سأل الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن يرزقه طول الأجل في حسن دين وإصلاح شان وهذا فيه إشارة إلى ما ورد في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله ولكن الشقي والعياذ بالله هو الذي يطول عمره ويسوء عمله فإن هذا فيه إضعافا للشقاء عليه وزيادة للوبال في حقه أما الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح فلا شك أن طول الأجل له مما يكسبه الأجر وهو أمر مرغوب كما دل عليه الحديث وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا توفي من أصحابه رضوان الله عليهم ثم لحق به رفيق له بعد مدة فقال بعضهم هنيئا لك أن لحقت بصاحبك وفي هذه الاثناء بين النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا الذي مات بعد خير من الاول لانه زاد في صلاته وفي صيامه وفي عمله الصالح قدرا لم يحصله الاول والخلاصة من ذلك كله ان طول الاجل ليس امرا محبوبا مرغوبا الا اذا قارنه العمل الصالح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل أعمارنا مشغولة بطاعته وبمرضاته وأن تحييني حياة طيبة هنيئة وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الرديئة وتعدل بي عن السبيل الوبيئة إلى المريئة وتعصمني من حبائل الشيطان هذا واضح نعم وتقبضني على الكتاب والسنة وتجعل رحمتك لي من النار جنة وتدخلني بفضلك وجودك الجنة ومنك يا منان وهذا أيضا مما ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم عليه أن الله سبحانه وتعالى يحييه ثم يميته على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن من وفق لذلك حاز الخير الكثير ومن حرم لذلك فاته كل خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليهما وأن يميتنا عليهما وتلحقني بالنبي الأفضل والرسول الأكمل المكمل الذي ختم النبوة وأكمل ومن تبعه بإحسان وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول حجمه يقصر وعلمه يطول يتضمن ما في الروضة القداميه الصادرة عن الصناعة المقدسيه غير خال من فوائد زوائد غير خال من فوائد زوائد فوائد غير خال من فوائد زوائد وشوارد فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل مع تقريب الإفهام على الأفهام وإزالة اللبس عنه مع الإبهام حاويا لأكثر من علمه في دون شط حجمه مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب سائلا من الله تعالى وفورا نصيب من جميل الأجل وجزيل الثواب ودعاء مستجاب وثناء مستطاب اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فنقول وبالله التوفيق هذا فيه إشارة إلى أن الكتاب مختصر وأنه مختصر عن كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام موفق الدين ابن قدامه رحمه الله وهذا الكتاب كما هو معلوم لديكم كتاب روضة الناظر للإمام ابن قدامه من الكتب المشهورة في هذا الفن وقد اعتمد فيه الإمام بن قدامة رحمه الله على كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله وتابعه في كل شيء تقريبا وهذا لا يعني أنه لم يضف إليه أشياء من عنده بل قد فعل وبخاصة في الأمور التي تتعلق بالتطبيقات الفقهية على المذهب الحنبلي فإن الإمام ابن قدامه رحمه الله قد أضاف إلى هذا الكتاب أشياء كثيرة من هذا الباب، ولكنه في الأصل تابع فيه المستصفى في مباحثه وفي ترتيبه أيضاً وتبويبه، والإمام ابن قدامه اشتهر رحمه الله. بالفقه أكثر من اشتهاره بعلم الأصول وقد ألف في الفقه كما تعلمون مؤلفات عديدة أولها العمدة عمدة الفقه ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني وهو أوسع كتبه هذه الموسوعة العظيمة التي تعد من دواوين الإسلام ولكن تقدم الإمام ابن قدامة, ابن قدامة رحمه الله في علم الفقه أكثر من تقدمه في علم الأصول ولذلك لاحظ عليه الطوفي رحمه الله ملاحظات عديدة في الموضوعات التي بحثها وفي الترتيب الذي رتب عليه كتابه ولعلكم لاحظتم هذا في المقدمة عندما قال متابعا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب وإن كان إلى قلبي ليس بحبيب ولا قريب يعني أنه لا يرتضي هذا الترتيب وسنعرف بإذن الله عندما نتحدث عن مباحث الكتاب تفصيلا المواطن التي خالف فيها الطوفي ابن قدامة فإنه قد خالفه في عدة مواطن في ترتيب الكتاب كما أنه أضاف بعض المباحث إلى أصل الكتاب ليست موجودة فيه وزاد في الأدلة وزاد في التعليل وهذب ونظم كثيرا من الأمور المختلطة المشوشة في روضة الناظر وبحكم كون هذا الكتاب مختصرا فإنه جاء في قرابة نصف حجم روضة الناظر ولكن ما تضمنه من المباحث والمسائل أكثر مما تضمنته الروضة فلذلك أشار هو إلى قوله حاويا أشار إلى هذا في قوله حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجمه أصول الفقه ادلته فلنتكلم عليها اصلا بعد اصل فلنتكلم عليها اصلا اصلا مر معنا في الدرس الماضي تعريف اصول الفقه بانه العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه فالأصول في حقيقتها هي مجموعة من القواعد وهذه الأصول جمع أصل والأصل له إطلاقات عديدة منها الدليل ولذلك نجد في تعبيرات العلماء رحمهم الله أنهم يقولون الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة ويعنون به الدليل أي أن الدليل في هذه المسألة الكتاب والسنة فهنا يقول أصول الفقه أدلته أصول الفقه أدلته وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم بدأ بعد ذلك قال فلنتكلم عليها أصلا أصلا وهذا يعني أنه سيقدم الكلام في الكتاب ثم يأتي بعد ذلك يتكلم عن السنة ثم عن الإجماع ثم عن القياس فلنتكلم عليها أصلا أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وهو مركب من مضاف ومضاف إليه وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي درج العلماء في أصول الفقه على تعريفه بالنظرين النظر الأول تعريفه باعتبار كونه لقبا أي علما على الفن المعروف فعندما يقال أصول الفقه ينصرف الذهن إلى الفن المعروف هذا الذي هو أدلة استنباط الفقه وله نظر آخر يعرفونه به وهو اعتبار كل مفرد من مفرداته بأن يعرفوا الأصول أولا ثم يعرفوا الفقه فالتعريف الأول ينظر إلى العلمية وكون هذا اللفظ المضاف والمضاف إليه أصبح علماً على هذا الفن بحيث إذا أطلق هذا اللفظ انصرف إلى الفن المذكور انصرف الذهن إلى الفن المذكور واللقب نوع من العلم نوع من العلم فهو لفظ يدل على معين ولكنه في الاصطلاح يدل على ما أشعر بمدح أو ذم وكلكم تقرؤون في كتاب الله الكريم نهيه تبارك وتعالى نهيه تبارك وتعالى لعباده المؤمنين عن التنابز بالألقاب حيث قال ولا تنابزوا بالألقاب عندما يكون اللقب مشعرا بالذم فإنه لا يجوز للإنسان المسلم ان ينادي به اخاه اذا كان يعلم انه يغضب ولهذا استثناءات فيما اذا اشتهر الانسان بهذا ولم يكن قصد المتكلم الاحتقار ولا التنقص ولم يغضب ايضا من اطلق عليه هذا اللقب وكلنا نعرف من اسماء العلماء وأسماء المحدثين بالذات أو ألقابا تشعر في أصلها بالذنب ولكنها درجت على الألثم واشتهرت وشاعت فلم يعد المقصود منها النبز بالذنب كالأعمش والأعرج ونحو ذلك ف النظر الأول كما قلنا هو تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا لا ينظرون فيه إلى كل لفظة على حدتها بل ينظرون إلى مجموع اللفظين ويعتبرون أن هذا المجموع علم على الفن المشهور هذا فيقال أصول الفقه ويقصد بها الإشارة إلى هذا العلم الذي هو أدلة الفقه أو القواعد التي يستنبط بها الفقه وبالنظر الثاني هذا يعتبر مركبا إجماليا لقبيا فكونه مركبا عرفتموه لأنه مركب من مضاف ومضاف إليه وكونه لقبيا لأنه أصبح علما على الفن المذكور وكونه اجماليا لأن النظر فيه إلى الجملة وليس النظر فيه إلى كل مفرد من هذه المفردات وأما النظر الثاني فهو بحث معنى كل مفرد من هذه المفردات فيعرفون كلمة أصول على حدتها ثم يعرفون كلمة فقه على حدتها وأصول كما يقول العلماء جمع أصل والأصل في اللغة يطلق على ما منه الشيء أو ما استند الشيء في وجوده إليه فيقال أصل النخلة النواه أي مادتها التي نشأت منها النواه ويقال أصل الجدار الأساس أي أن الحائط يستند في وجوده إلى هذا الأساس فلا يقوم بدونه ولكنها في الاصطلاح كلمة أصل تطلق بإطلاقات متعددة فتطلق على الرجحان يقال الأصل في الكلام الحقيقة يعني الذي يترجح من إطلاق اللفظة الحقيقة لأول وهلة يترجح من إطلاق اللفظة الحقيقة ويقال الأصل على الدليل في الاصطلاح الأصل في هذه المسألة كذا وكذا يعني الدليل فيها الدليل فيها وهناك إطلاقات أخرى ذكرها العلماء في مسألة الاصل. ولكن الذي يهمنا منها هنا في الاصطلاح هو اطلاق الاصل على الدليل. لان اصول الفقه كما قال المؤلف رحمه الله هي ادلته. ادلته. فاصول الفقه بالاعتبار الاول. العلم بالقواعد, بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وبالثاني الأصول الأدلة الآتي ذكرها وهي جمع أصل وأصل الشيء ما منه الشيء في اللغة يعني وقيل ما استند الشيء في وجوده إليه ولا شك ان الفقه مستمد من مستمد من ادلته ومستند في تحقيق وجوده اليها والفقه لغه الفهم ومنه ما نفقه كثيرا مما تقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم اي ما نفهم ولا تفهمون هذا تعريف أيضا للشق الثاني من هذه من هذا المركب وهو كلمة فقه والفقه في اللغة الفهم وعلى هذا جاء قوله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفهمون ومنه قوله تبارك وتعالى ما نفقه كثيرا مما تقول أي ما نفهم وإن كان بعض العلماء من أهل اللغة يرون أن الفقه مختص بفهم الأشياء الدقيقة وهذا نظر جيد لأن الفقه يعني دقة الفهم وليست وليس كل فهم فقها فلا يقال مثلا فقهنا أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا لأن هذه المسألة ليست بحاجة إلى نظر وإلى تدقيق وليست مما يتميز به إنسان عن غيره كل عاقل يدرك هذا المعنى والفقه أمر دقيق لا يؤتاه كل أحد ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولهذا يقولون إن الفقه كما مر معنا فهم الأشياء الدقيقة يعني التي لا يستطيع الوصول, الوصول إليها كل إنسان ولا تظهر بالنظر الأول وعلى هذا يمكن أن يقال بأن الفقه في اللغة هو ما ذكره هذا الفريق من كونه مختصا بفهم الأشياء الدقيقة وأما في الاصطلاح الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه او بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه وعلى هذا لو قارنا بين التعريفين التعريف المتقدم لاصول الفقه وهذا التعريف للفقه نجد أن بينهما صلة قوية وأن الذي يميز تعريف الأصول عن تعريف الفقه أن الأصول هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية أما الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية القواعد الأصول هي القواعد التي يتوصل بها إلى الفقه وهذه القواعد متعددة سيأتي المؤلف يبينها إن شاء الله ولو نظرنا في هذا التعريف تعريف الفقه كما درج عليه علماء الأصول فإنه ابتدأ بقوله العلم العلم بالأحكام الشرعية إلى آخره وهذه اللفظة كما تلاحظون مفرد معرف بالألف واللام وعلى ذلك فهو كما يقول العلماء من ألفاظ العموم يشمل كل كل علم سواء أكان من علوم الدين أم من علوم الدنيا وسواء أكان مختصا بالفقه أم غير مختص به كعلم التفسير وعلم الحديث أو علوم اللغة العربية أو غير ذلك ولهذا يقولون عنه في صناعة التعريفات والعلماء كثيرا مهتموا بضبط طرق التعريف ولا بد أن يتدرب طالب العلم على هذه الكيفية الدقيقة فإن التعريفات كما ذكرنا في الدرس الماضي تعين على التصور وقد اولاها العلماء رحمهم الله عناية فائقة في كيفية صنع التعريف لشيء ما لا بد أن يكون واضحا بينا ولا بد أن يكون جامعا مانعا بحيث يبين الشيء المراد ولا يخرج عنه شيء منه ويمنع غيره من أن يدخل فيه وهذا معنى كونه جامعا مانعا ويبتدئون عادة بالالفاظ العامة أو الألفاظ المطلقة ثم يبدأون في تخصيصها أو تقييدها حتى ينحصر الكلام في الشيء المراد ولا يدخل غيره فيه وهنا كلمة العلم يقولون عنها بأنها جنس أو كالجنس بعض العلماء يدققون فيها وتجدونهم يقولون كالجنس على التشبيه والذي دفعهم لذلك أن الأجناس عندهم لا تكون إلا في المحسوسات في المحسوسات كما يقال الحيوان إما ناطق أو غير ناطق فالحيوان محسوس لكن العلم ليس بمحسوس مسألة ذهنية لا وجود لها في الأعيان فكان اللفظ الذي يدل عليها ويشملها ويشمل غيرها مشبها بالجنس لأن الجنس على الحقيقة إنما يكون في الأشياء المحسوسة فلذلك قالوا من باب دقة التعبير العلم كالجنس باعتبار انه ليس له وجود في الاعيان في في الخارج فهذه لفظه العلم جنس او كالجنس تشمل العلم الشرعي وتشمل غيره من علوم اللغه والحساب والهندسه وغيرها وعندما قال العلم بالأحكام كلمة الأحكام هنا قيد أول أخرج ماذا أخرج العلم بغير الأحكام كالعلم بالذوات هذا محمد وذاك علي وهذه أرض وهذه سماء هذه ذوات ليست أحكاما لأن الحكم إدراك النسبة بين شيئين فعندما قال العلم بالأحكام أخرج العلم بالذوات ونحوها والأحكام كثيرة الأحكام الشرعية والأحكام اللغوية والأحكام العقلية وغيرها إذن ما زال الكلام محتاجا إلى نوع من التقييد حتى يتبين المراد فلذلك قال العلم بالأحكام الشرعية فقوله الشرعية قيد ثان أخرج ماذا؟ أخرج العلم بالأحكام غير الشرعية كالأحكام اللغوية عندما نقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب هذه أحكام ولكنها ليست أحكاما شرعية وإنما هي أحكام لغوية وكذلك الأحكام العقلية خرجت بقيد ماذا بقيد الشرعية إذا كم قيد كم معنى من القيود الآن قيدان الأحكام أخرجت قيد أول أخرج غير الأحكام والشرعيه قيد ثان أخرج الأحكام غير الشرعية وإذا نظرنا فيما تبقى من التعريف فإن نجد أن الكلام ما زال بحاجة إلى مزيد من الإيضاح فإن الأحكام الشرعية كثيرة أحكام اعتقادية وأحكام عمليه او احكام فروعيه تتعلق بعمل المكلفين كالفقه ونحوه فاذا فعندما قال العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه اخرج الاحكام الاعتقاديه إذن هذا قيد ثالث اخرج الاحكام الشرعيه الاعتقادية ثم العلم بهذه الاحكام الشرعيه الفرعيه قد يكون على سبيل الاجتهاد واستنباطها من مضانها بالاتها المعروفه ممن كان مؤهلا وقد يتلقاها الانسان عن غيره المقلد أو العامي لا يستطيع ان يتعرف هذه الاحكام من الادله مباشره يجهلها وما هو فرضه الشرعي سؤال اهل العلم كما قال الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فهو يعلم الحكم اذا سال العالم ما حكم المسح على الخف أو ما حكم الجمع بين الصلاتين في السفر فقال له الحكم فإنه يعلم الحكم حينئذ وينطبق عليه صدر التعريف العلم بالأحكام الشرعية الفرعية ولكنه لم يعلمه بالاستنباط الذي يعلمه بالاستنباط من هو المجتهد إذن فقوله العلم بالأحكام الشرعية الفرعية لا زال بحاجة إلى تقييد فقال عن أدلتها التفصيلية والذي يعلم الأحكام عن الأدلة من هو؟ المجتهد وليس المقلد فهذا قيد رابع أخرج من؟ أخرج المقلد العلم بالأحكام الشرعية العمل الفرعية؟ عن أدلتها التفصيلية والأدلة التفصيلية هي الخاصة ككون الصلاة واجبة أخذا من قوله تبارك وتعالى أقيم الصلاة وككون الزكاة واجبة أخذا من قوله تبارك وتعالى اتوا الزكاة لكن هناك أدلة إجمالية وهي التي يستفاد منها ماذا؟ علم اصول الفقه فقوله التفصيليه قيد خامس في التعريف بين المراد من الاحكام هذه وانها احكام الفقه وليست احكام الاصول لان احكام الاصول لا تؤخذ من دليل واحد بخصوصه وانما تؤخذ من جمله الادله الشرعيه في مواردها يعني من مجموعها فاذا لاحظنا صيغه الاوامر في الشريعه اقيموا الصلاه اتوا الزكاه اطيعوا الله ورسوله وهكذا وتتبعناها واستقراناها في مواردها استطعنا ان نقعد قاعده وهي ان الامر الوجوب وهذا يدلنا على دليل يدلنا على علم اصول الفقه يعني استنباطنا للحكم او استنباطنا للقاعده من جمله الادله من مجموعها هذا هو علم اصول الفقه والمقصود هنا تعريف الفقه فلذلك قيده بقوله التفصيليه اذا القيود كم خمسه في هذا التعريف القيد الاول الاحكام اخرجت غير الاحكام والقيد الثاني الشرعيه اخرجت الاحكام غير الشرعيه والقيد الثالث الفرعية أخرجت الأحكام الشرعية الاعتقادية والقيد الرابع عن أدلتها أخرجت علم الأحكام الشرعية الفرعية عن طريق التقليد والقيد الخامس التفصيلية أخرجت العلم بالأحكام الشرعية عن طريق الأدلة الإجمالية وهو علم أصول الفقه أطلنا بعض الشيء في بيان محترزات التعريف ليتكون لديكم إحساس متين إن شاء الله فيما يستقبل من التعريفات وتتأمل في دقة كلام العلماء رحمهم الله وأن هذه التعريفات منقحة، ممحصة تدل على الشيء المراد وتخرج ما عدا ولذلك كان من السهل الهين على أهل البصر من المختصين نقد التعريفات إذا اختل شرط من شروط التعريف بأن كان التعريف غير مانع ومعنى كونه غير مانع أنه يدخل فيه ما ليس منه أو كونه غير جامع ومعنى ذلك أنه لا يشمل أفراد المعرف بل تخرج بعضها عنه وكذلك يمكن أن يعترض على التعريف بأن فيه حشوا وتطويلا إذا وجدت فيه ألفاظ لا لزوم لها يغني غيرها عنها وكذلك يمكن أن يعترض على التعريف بأنه معقد لأن مهمة التعريفات هي إيضاح المقصود وتصور المسألة التي يراد بحثها ولهذا كما ذكرنا قبل قليل مبناها عند العلماء على الإيضاح والبيان والبعد عن الحشو والتعقيد ف وأيضاً القيود هذه التي يذكرها العلماء في التعريفات ليست دائماً للإخراج بل كما تكون للإخراج تكون للادخال ولو لاحظنا هذا القيد الرابع الذي معنا في التعريف هنا وهو قوله عن أدلتها. هذا أخرج المقلد وأدخل من؟ وأدخل المجتهد فالقيد كما يكون للإخراج للاحتراز عن شيء يكون أيضا لإدخال أمر يخشى من خروجه وحقه الدخول نعم واصطلاحا قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال احترز بالأحكام احترز بالأحكام عن الذوات وبالشرعية عن العقلية وبالفرعية عن الأصولية وعن في قوله عن أدلتها متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية احترازاً من الحاصلة عن أدلة إجمالية كأصول الفقه نحو قولنا الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة وكالخلاف نحو ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي نعم. نلاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله صدر التعريف بقوله واصطلاحا اي علم اصول الفقه في الاصطلاح اصطلاحا قال قيل وهذا منهج عند العلماء في حكايه الاقوال وللعلماء رحمهم الله طرائق متعدده في ايراد الاقوال في كل فن من الفنون بعضهم يبتدئ بذكر الشيء الذي يترجح له ويجزم به يذكره بعبارة جازمة قوية ثم بعد أن يقرره على وجهه يأتي فيبين الأشياء الضعيفة التي لا يرتضيها ثم يزيفها أي يبطلها حتى يستقيم له ما أراده من تأكيد الشيء الذي ذكره أولا وبعضهم على العكس من ذلك يبتدئ بذكر الأشياء الضعيفة ثم يزيفها ويبين ما فيها من ضعف ويعقب ذلك بذكر الشيء الذي يترجح له هو وهذه الصيغه صيغه المبني للمجهول هنا وهي قوله قيل ومثله حكي ومثله نقل كل هذه الصيغ التي لم يسم فيها الفاعل من هو الذي قال من هو الذي حكى من هو الذي نقل لم يذكر هذا المبني للمجهول هذه الصيغ تدل على تضعيف الأقوال دائما لا تجد عالما يذكر هذه الصيغة في قول يجزم به وإنما يذكرها في الأقوال أو الأدلة الضعيفة وهذا يدلنا على أن المؤلف رحمه الله لا يرتضي هذا التعريف وليس بالضرورة أنه لا يرتضيه كله بل يمكن أن يكون وجه الخلل فيه عنده لفظة اضيفت إليه أو لفظة نقصت منه فهنا عندما قال العلم بالأحكام الشرعية العام الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال قوله بالاستدلال هذا عند المؤلف وعند عدد من علماء الأصول يعتبر من الحشو وهذا وجه ضعف التعريف لأن قوله عن أدلتها من هو الذي يعلمها عن أدلتها المجتهد فاحترزنا عن المقلد بهذا القيد وعندما ذكر القيد الاخير في التعريف الذي ذكره المصنف بالاستدلال افاد ما افاده القيد الاول الرابع من كون هذا العلم حاصلا عن الاستدلال وليس حاصلا عن التقليد اذا فذكره حشو وتطويل لا لزوم له لانه قد اغنى عنه القيد الرابع وهو قوله عن أدلتها ولو علقت عن بالعلم لكان أولى وتقديره العلم بالأحكام عن الأدلة وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان أدل على المقصود إذ يقال علمت الشيء من الشيء ولا يقال علمته عنه الا بالتاويل المذكور يعني لا يقال علمته من عنه الا بالتاويل المذكور وهو تاويل عن بمعنى من على كل حال هذه يعني استحسان من المؤلف رحمه الله بناء على سبب لغوي وهو استعمال من واستعمال عن ولكنه اشار ايضا قبل قليل إلى الفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية بقوله كعلم أصول الفقه ومن أدلة أصول الفقه الإجماع ومن أدلته أيضا الاستدلال بخبر الواحد هذه لم تأتي من أدلة تفصيلية وإنما أتت من جملة الأدلة كون الإجماع حجة وكون خبر الواحد حجة أيضا هذا جاء من أدلة إجمالية وهناك ايضا علم الخلاف علم الخلاف هذا هو العلم الذي يقصد به الحفاظ على مذهب معين أو إبطال غيره هذا يسمى علم الخلاف من قواعده قولهم ثبت الحكم بالمقتضي وامتنع بالنافذ هذه القاعده انما تاصلت وتقررت بناء على ملاحظه الادله في جملتها ملاحظه الفروع في جملتها تقررت هذه القاعده وهي ان الحكم يثبت تبعا لمقتضيه اذا وجد المقتضي لهذا الحكم ثبت وإذا وجد المانع منه انتفى هذه قاعدة من قواعد علم الخلاف وهي مأخوذة من أحكام فرعية متعددة في جملتها أثبتت هذا الحكم فقوله التفصيلية كما يخرج أدلة أصول الفقه وأحكام أصول الفقه يخرج أيضا ما أخذ من أشياء إجمالية كعلم الخلاف وبالاستدلال قيل احتراز عن علم الله عز وجل ورسوله جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم فإنه ليس استدلاليا وقيل بل هو استدلالي لانهم لانهم يعلمون الشيء على حقيقته وحقائق الاحكام تابعه لادلتها وعللها فعلى هذا يكون احترازا عن المقلد فان علمه ببعض الاحكام ليس استدلاليا وفيه نظر نعم بعض من ذكر هذا القيد ذكر له فائدة وهي الاستدلال قال فيه احتراز أيضا عن علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الحق تبارك وتعالى يعلم الأشياء على حقيقتها وليس علمه ناشئا عن استدلال واستنباط والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الحكمة ويعلم دليله ولكن علمه به ليس ناشئاً عن الاستدلال والبحث والنظر وإنما هو متلقاً عن الوحي فكأن هذا القيد عندهم لإدخال علم المجتهد وإخراج علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن يكون داخلاً في هذا الأمر المصطلح عليه وأيضا ساقه المؤلف بصيغة التمريض فقال قولهم بالاستدلال قيل فيه احتراز عن علم الله وعلم رسوله وهذا يشعر بأنه لا يرتضي ما قيل في هذا القيد وفيه نظر اذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية لأن معرفته ببعض الأحكام ليس عن دليل أصلى ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علمه بها عن دليل عن دليل حفظه كما حفظها فيحتاج إلى, فيحتاج إلى إخراجه بالاستدلال لأن علمه وإن كان عن دليل لكنه ليس بالاستدلال إذ الاستدلال يستدعي أهليته وهي منتفية في المقلد وإلا لم يكن مقلدا وأورد عليه أن الأحكام الفرعية مظنونه لا معلومة وأن قوله التفصيلية لا فائدة له إذ كل دليل قوله التفصيلية يعني نعم ما ماستر ما شكرا. وان قوله التفصيليه لا فائده له اذ كل دليل في فن فهو تفصيلي بالنسبه اليه لوجوب تطابق الدليل والمدلول نعم هذه اعتراضات اوردها على هذا التعريف وهذا التعريف اصله للامام ابن الحاجب رحمه الله في كتابه مختصر المنتهى وجاء من بعده فذكر هذه الاعتراضات وأيضا نلاحظ أن المؤلف رحمه الله ساق هذه الاعتراضات بصيغة التمريض أو صيغة التضعيف حيث لم يذكر من أورد هذا الاعتراض فقال وأورد عليه بالبناء للمجهول أورد عليه اعتراضات عديدة ومن أشهر الاعتراضات التي شغلت حيزا غير قليل من كتب أصول الفقه في هذا الموضع هي الاعتراض على تعريف الفقه بكونه علما عندما قالوا الفقه هو العلم الفقه هو العلم فاعترض من اعترض على هذه اللفظة بكون الفقه في جملته من باب غلبة الظنون ونظر هذا المعترض إلى أن لفظة العلم تطلق في الاصطلاح على الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وقال إن الأحكام الفقهية ليست في جملتها كذلك بل الكثير الغالب فيها إنما هو من باب غلبة الظن وليس من باب القطع واليقين فكيف يسوغ أن نعرف الفقه بأنه العلم هذا الاعتراض الاول جاء على لفظه العلم كيف يعرف الفقه بانه العلم مع ان اكثر احكام الفقه انما هي من باب غلبة الظن وليست من باب القطع واليقين واورد عليه اولا واورد عليه واورد عليه ان الاحكام الفرعيه مغنونه لا معلومه وأن قوله التفصيلية لا فائدة له نعم أيضا أورد عليه بأن فيه حشوا يعني هذا مما يعاب به التعريف أن تكون فيه ألفاظ لا لزوم لها فيقال إن هذه اللفظة أولى وأجدر أن تحذف أولى بها أن تحذف من التعريف فعندما قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية يقول قيد التفصيلية لا لزوم له لأن كل دليل في فن من الفنون هو تفصيلي بالنسبة إليه على اختلاف الأدلة وعلى اختلاف الفنون لكن كل دليل في فن من الفنون هو تفصيلي بالنسبة إليه فإذا قلنا إن الإجماع حجة فهذا الحكم الحكم بالنسبه لاصول الفقه يعتبر تفصيليا اذا نظرنا الى الفن نفسه وقد يكون اجماليا بالنسبه لغيره كعلم الفقه لكن في الفن ذاته يعتبر تفصيليا فهذا تحصيل حاصل لا لزوم له لان كل دليل في فنه يعتبر تفصيليا له وعلى ذلك فهو من باب الحشو والتطويل، وأن قوله التفصيلية لا ف... وأن قوله التفصيليه لا فائدة له، إذ كل دليل في فن فهو تفصيلي بالنسبة إليه لوجوب تطابق الدليل والمدلول، وأن الأحكام إن أريد بها البعض دخل المقلد لعلمه لبعض الأحكام. وليس فقيها نعم هذا الاعتراض الثالث على التعريف ما هو هذا الاعتراض أن التعريف جاء فيه لفظة الأحكام بصيغة الجمع أحكام جمع حكم وعرفت بالألف واللام وهذا يقتضي أنها أصبحت صيغة من صيغ العموم على ما ستعرفون العموم إن شاء الله في حينه فاذا كانت صيغه من صيغ العموم فانها تقتضي الاستغراق والشمول فعندما نقول العلم بالاحكام يعني العلم بجميع الاحكام وهذا فيه اشكال لانه ان اريد بقوله العلم بالاحكام العلم ببعض الاحكام دخل علينا المقلد دخل المقلد في التعريف لأن المقلد يعلم بعض الأحكام الفقهية فلم يوجد فقه ولا فقه أصبح الناس كلهم فقهاء لأن قلنا إن المقصود بالأحكام بعض الأحكام فيدخل في هذا من كان مجتهدا لأنه يعلم بعض الأحكام باجتهاده ويدخل معنا من كان مقلدا لأنه قد أفادها عن إمامه الذي قلده فهو يعلم بعض الأحكام فيصبح التعريف حينئذ غير مانع يدخل فيه ما ليس منه وإن قلنا إن المقصود بقولنا الأحكام ما تدل عليه اللفظة وهو جميع الأحكام لم يوجد إنسان على ظهر هذه الأرض منذ أن نزلت هذه الشريعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يعلم جميع الأحكام فهذا إشكال لابد من النظر في حله إن قلنا إن المقصود جميع الأحكام لم يوجد فقه ولا فقيه، وإن قلنا إن المقصود بالأحكام العلم ببعض الأحكام أصبح التعريف غير مانع فدخل فيه المقلد لأنه يعلم بعض الأحكام وإن أريد جميع الأحكام لم يوجد فقه ولا فقيه إذ جميعها لا يحيط بها بشر لأن الأئمة سئلوا فقالوا لا ندري هذا تقرير لوجه الدليل الذي أشار إليه من أن اشتراط العلم بجميع الأحكام في حد الفقه أو في حد الفقيه يجعل أنه من المستحيل أن يوجد فقه أو أن يوجد فقيه على وجه هذه الأرض ما هو الدليل؟ قال الدليل أنه وجد من العلماء الأعلام المجتهدين من قال في كثير من المواطن لا أدري وقد بوب الإمام البخاري لهذا في صحيحه ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل في أربعين مسألة فأفتى في أربع منها وقال في ست وثلاثين لا أدري حتى يروى ان السائل قال له نضرب اليك اكباد الابل شهرا ثم تقول لا ادري والله لا اشكونك الى ربيعه قال اشكني اليه فوالله لا يزيدني ذلك عنده الا رفعه فقول لا ادري هذا امر مشهور مقرر معلوم من حياتي العلماء الاعلام المجتهدين من هذه الامه ولم ينقص ذلك من اجتهادهم ولم يغض ذلك من اقدارهم وهم لم يدعوا لانفسهم انهم يعلمون كل شيء اذا فلا بد من اعاده النظر في هذا التعريف لان اذا اشترطنا في حد الفقه ان يكون علما بجميع الاحكام لم يتحقق حينئذ وجود هذا الفقه كفي بهذا القدر في هذه الليلة إن شاء الله على أن نستعرض في الدرس القادم بإذن الله الأجوبة التي ساقها المؤلف على هذه الاعتراضات بعض الإخوة حفظكم الله يسألون عن صحة ما نسب من الطعن في عقيدة الطوفي رحمه الله ويقولون إن صحت هذه النسبة فلماذا نأخذ عن كتب أهل البدع وفي كتب أهل السنة غنية هذا السؤال سؤال جيد ولا يبعد أن يدور في كثير من الأذهان ولكن أيها الاخوه ليس كل اتهام قيل في شخص ثبت وتقرر والأقران كما يقول العلماء يحصل بينهم شيء كثير ولهذا قرر العلماء في الجرح والتعديل أنه لا يقبل طعن الأقران والإمام الطوفي رحمه الله جرت بينه وبين بعض معاصريه أمور لم يتحقق للباحثين صحة هذه الأمور ولم يوجد في مؤلفاته ما يدل على هذه الأشياء فقد اتهم بالتشيع نعود إلى جواب السؤال أيها الاخوه فنقول إن هذه التهم التي اتهم بها الإمام الطوفي رحمه الله من بعض معاصريه لم يقم عليها دليل يثبتها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فعلى افتراض ثبوت هذه الأمور التي نسبت إليه فإن الإنسان المسلم يتبع الحق أينما وجده والحكمة ضالة المؤمن وقد روى من هو خير منا من علماء الحديث الإمام البخاري وغيره وغيره اروا عن بعض اهل البدع عن بعض الخوارج وغيرهم وهذا امر يعرفه من يطالع الصحيح الامام البخاري و درجت على السنه كثير من اعلام الامه هذه العباره المشهوره وهي قولهم لنا علمه عليه بدعته هذا اذا ثبت كونه مبتدعا ثم ايضا ضميمه ثالثه تضم الى هذا هي انه لا يوجد احد من الخلق معصوما عن التقصير او الخطا الا الانبياء الذين عصمهم الله تبارك وتعالى لحكمه تبليغ شريعته من عداهم من الخلق يخطئون ويصيبون والإنسان المسلم عليه تبعة من نفسه عليه أن يتبع الحق أينما وجده وكما يقولون خذ الثمار وألقي الشوك في النار ولم يوجد بحمد الله في هذا الكتاب ما يدل على التهم التي اتهم بها صاحبها وهو كتاب من الكتب المعتمدة المقررة في هذا الفن، ولا يضيرنا بعد ذلك الكلام الذي يلقى أو الذي يثار أو الذي يقال هنا وهنالك، وهذا فيه أيضا تنبيه لكل إنسان مسلم الا أن يتسرع إلى قبول التهم. وأن ينزل الأمور منزلتها الصحيحة في شرع الله تبارك وتعالى فإن اعتماد الكلام لأول وهله بدون تمحيص وبدون تثبت قد يقود الإنسان إلى كثير من المحاذير الشرعية وكثيرا ما نسمع من القيل والقال ولو قبلناه على عواهنه لن صرفنا عن كل الناس لأن هذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم في هذا ولكن الإنسان المسلم الذي أنار الله بصيرته وعرفه بالحق لا يهمه إلا اتباع الحق ولا يربط الحق بالأشخاص الحق عليه نور نوره موافقته لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يلزمنا به ولكن لا نلتزم به لأنه من قول فلان أو قول علان ولا نتركه لأنه لم يقل به فلان بعض الناس يقول ماذا قال فيه فلان يجعل الميزان قول فلان الذي يحبه ويأنس إليه فإن قال به فلان قبله وإن لم يقل به فلان حتى ولو كان الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبله وهذا خطأ خطأ في المنهج أيها الإقوة وعلى ذلك فإن نسير في هذا الكتاب ونحن مطمئنون إن شاء الله ونجعل هذا قاعدة ليس في دراسة هذا الكتاب بل في الإفادة من كل كتاب ولا أريد أن أطيل عليكم ولكني أذكركم بأمر تعرفونه جميعا هي أن إبليس عليه لعنة الله الشيطان جاء إلى أبي هريرة عندما كان خازنا لبيت مال المسلمين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في ليال ثلاث وفي كل ليلة كان يأخذ من المال فإذا أمسك به توسل إليه وشكى إليه الفقر والفاقه وكثرة العيال فيطلقه حتى كانت الليلة الثالثة فأمسك به وعزم على أن يذهب به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علمه فضل آية الكرسي وقال إذا قلتها لا يقربك شيطان فأطلقه فعندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما صنع معه الشيطان قال صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب كل إنسان مسلم يحس أن الشيطان هو مثال الشر الصريح ليس هناك شر بعد الشيطان كل شر مبعثه من الشيطان عليه لعنة الله ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حذره ولا نفره ولا قال له اتركه لا تقبل منه شيئا ولكنه بين له أنه قد جاءك ببعض الحق فاقبله صادقك وهو كذوب هذه هذا الصدق ليس من عادته ولكن عندما صدق في هذه المره النبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه يقبل ما جاء به من الحق فكيف بنا مع العلماء وكيف بنا مع المسلمين الاخيار لا شك أننا مطالبون بأن نحرص على أخذ الحق منهم أكثر من حرصنا على أخذه من الشيطان وأتباعه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين